لكل انسان في الاحزان حكايه صعب ينساها تفاصيل انتهت جبال ولا ادري كيف بشكيها عزيز الناس ويكفيها بان الله مولاها قبل لا تشتكي همها تحسب حكمتها فيها لعل خير ننطقها ولا ندرب خباياها على كثر الألم عندي أمل باللي مهما كان ومهما صار ومهما عيشتي جهه تهون بدمعه الشكوى اذا لله ببكي يا رب انكن في الدنيا من اللي ذاق بلواها فهون برضا عندي مشاكلها وبلاويها يا رب اكتب لنا عيشه وميته انت ترضاها ولو دنيا لعل خير تكفيها لعل خير ننطقها ولا ندرب خباياها على كثر الألم عندي أمل باللي يعافيها فمهما كان ومهما صار ومهما نبكيها لعل خير ننطقها ولا ندري بخباياها على كثر الألم عندي أمل باللي يعافيها فمهما كان ومهما key me